إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَذَرْتَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُذِّنُوا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قَدْ مَوَّلُوهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْطَالِهِمْ غِشَاءً ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخذ وما هم بمؤمنين يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون هم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم وهو مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون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 كلا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلووا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين